وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في ولا وآخرته وله الحكم وإليه ترجعون ولرايتون جعل الله عليكم الليل صرماً إلى يوم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 فاستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا, وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمين نَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَمًا يَدْعُونَ إِلَى النار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ نعنى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ من المطبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون لولا بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر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 نا كنا مرصدين وما كنا بجانب الطول إذنا دينا ولكن رحمة من ربك لتظهر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا مثل ما أوت يا موسى اولم يكفروا بما اوتيم موسى من قبل قالوا ساحلان تظاهرا وقالوا إن بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم, إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فأعلمن ما, فأعلم ما يتبعون أهواءهم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 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا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 أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من تجبا تشبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيهم رسولا يتلو, يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما تعو الحياة الدنيا وزينتها وما عدا الله خيره وأبقى أَفَلَا تَعْقِلُونَ اسماه وادناه واتن حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين الله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 اغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 من تاب فاما من تاب امن وعمل الصالحات وعمل الصالحات فسيكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحان الله وتعالى أما يشركون وربك يعلم ما تكين صدورهم وما يعلنون وهو الله وهو الله لا. وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من لا غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل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 نهارا لتسكنوا فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من خدمه والعالكم تشكرون ويوم يناديم فيقول فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون من كل اتى شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم, هاتو برهانكم فعلموا ان الحق لله ان الحق لله وضل عنهم, وضل عنهم ما كانوا يفترون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه بالعصمة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما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 الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثلما أوت يقرون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره لر فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه لمن يَقُولُونَ يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكأن